مُتَّكينَ على صُرُر مصفوقَةِ وَزَوْوجنَاهُ ببحور النَّيين وََّذينَ آمَنُوا وَتَّبَعَتهُمْ دُِّيَةهُم بإمانٍ الحَقُناء وَاتَّبَعتهُْ دُرْدِيَةهُم بإمانٍأَ الحَقُناَا بِهِمْ دُرْدتَهُم. وَمَا وما مِنْ من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين 125. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون 126. يتنازعون فيها كأسا لا